وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلك بلقاء ربكم تقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلك بلقاء ربكم تقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرعوا نخيل ونخيل, ونخيل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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّىٰ لَفِي حَيَاةٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء إلى بلغفاه إلا كباسق إلى الماء وما هو ببالقه وما دعاء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 قل أفتخذتم من دونه أوليان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 فأما الزبد فيذهب جفاو، وأما ما يرفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسناء، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما. في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وماواهم جهنم وبئس المآب فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من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 أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الداع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 قُلْ ذَٰلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَةٌ لَّهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إله توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن يشاء الله لهدى الناس جميعا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 والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدع وإليه ما آب وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَأَلِينَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا